kua hawan nan na kon man lingòndiw wantang Inna allaha khabír bima tahmadun Inna allaha khabír bima tahmadun Malona a la tankun kan وَنُكِنُ لَئِن نَّسُوا نَنسَأُ فَأَن سَأُن أَوْ فَسَأُن homo sa seò lastan wi an اصحاب الجنة رم الفائزون. لا وَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَنْفَالُ نَضْرِبُهَا اسى لعلهم يتفكرون. là ida gaị là wonụ la gì la i ما نور ابن اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ إِنَّ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ube kwa nonmba souubewen nongi an هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الخسنى يسبح له ما في السماء وتن الارض وهو العزيز الخلق